وأما أنتم أيها المسلمون متى تفيقون متى تفيقون من سباتكم ورقادكم أمازلتم تعارضون أغنالكم أن رضيتم بها لقد خورب دينكم وانتهكت أعبابكم وستكت جماء أبنائكم وأنتم ما ترشفون مياه الصمت من أكواب الخموع ألا تهبوا لنصرة دينكم ألا تقوموا لاستنقاد أخواتكم النافيف تنشهك أعراضهن صبح مساء أما تخفون يوما تشخص فيه الأبصار أما تخشون يوما تعرضون فيه على علام الغيوب لا تخفى عليه من أعمالكم خافية أما تخفون أن تخاصمكم تلكم الأسيرات بين يدي الجبار جل جلاله ألا هل بلغنا اللهم فاشهد ألا هل بلغنا اللهم انك اشهد الا هل بلغنا اللهم فاشهد